<تصفيق> بالزمان من سنين وشبه النيل القديم اقل من عصر اليمين ملك وحده من هين صفه اكثر من ادان بيصنعوه للمسلمين والصطر والتركما والهنود والمنبثي ده انت عارف الرجال في المقام والاحترام بيت وشوره وسيل مال يعني في غير التمام اترو يعني هي كلمه ليها كلمه التقوى بس لو طلعت لفت ما ان حرامها بالعلوم والامومه طبع الثابت جوه حوه من زمان كامل ايه الاستجابه في اتروني من ده جت ختانيين يعني مش موجود في عيلتك شخص غير اسماعيل اسماعيل ده واحد من جماعه التهبانيين اخوه في المعاهد والمدارس من سنين حد يا نوسف قا قا ويمشي حبه في الزمالك والايام والسفائف يرموا طبعا المهات عن صمعه من ايامته حابيا من في اتله بعد ما اضغط بجانبه في ساحه المجال قول متى بيقرب حكاية بحكايات الغرام واندماجه في القراية خلى ماشى والاستمقى معاليمين ياخدف بعيد خطوتين ونرس كمال لمح وكتل من, من حديث ام بسيط سهل وحلال رب غط الترسل اقري جاب جابت الحد لها اسماعين بدل ما يكري قال ليكلي ايه جي مال بص شاب الدبل سايح من عليها ومن وطيها ويال نجال ويال ويا نراية كلمة جال لساين حدوا <تصفيق> ساموا الزمايق اللي هما الجوابين والحكاية والرواية قالوا لنا كالب مين قال مين؟ وقال مين في ثم على لبك حبتين قال له واحد فيهم امشي اللي جابك انه مين؟ قال ده شر يا مو بس بالجميع راكب وما كلمه منده وكلمه منده غاطوا وثلاثه متفحيح هتول نهايه في الارض منده في اسماعيل شيخ الطريحه ربنا اسم الشرطه طبعا والنيابه كفيله بيهم ودرام في الحال جامعه لما يجي يدور عليهم حبه مشويش امين السيد نكمان قام غريم عام اسماعيل جلو محطوبك يا فن قام بجوم عيوه معك الشويش الغور بدمك عطا عصنك فوقك الثالثة كتب طرقك باري يا جمه تفكير يبطل تفكير مع ابن اخي الاسم نادي طبقوا الحمد جمه يا بلادي قادل عزاني جاب بلاوي ما تفكير والجماعة المسؤولين قادي يا عالم يا شويش يا نياب يا مسؤولين طب شوف بعد اللعنه كنت من جوه البياده هي ابن بتاعك عشان مكتب نيابه قال له مالك كان نايم انا جالك بره مال <تصفيق> قال له عندك شك في فين قال له سيبني اروح لحالي انت شوف في شك فين ممكن خدت سم مغص علي ممكن لو برضه ممكن كنت وجه قاعد يغني فين يا كابتن السك ايه الشرطه جابك في البوليس بكره تتوقف وتاخد راسك على هيئه حماري هو تخيل انه قطع لحم ورجلي وبرطه مين نظفت مين انت عمدت عمدت عمدت انت تسوق في النيابة نصف ألف من الغلاب طب يا ريس يا فكسي كلنا ولا تربطنا الجرابة انت فين والكلب فين انت خالد رأس بعيد طب ده خالد استيامي وانت تطرع الدنيا بشرى لصحاب الديول واللي له أربع رجول بشرى لسيادنا البلايين من الجمايز أو رجول انه الصحب يا جماعة له أغالي في الإباعة رايبوت فوق الغلابة والنيابة بالبتاع